أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله وكفى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات O införar jag mig, och innan min komlighet فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم معهم شهيدا وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ فَلَا تَحْدُثُوا فِيهِ حَسَدًا ۖ وَإِنْ كَانَ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن ukontifi, في سبيل الله فيقتل och يغلب har fått de وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ att vi Seg Ot l�ver som är väldigt Nyro er barnen är orn när مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتَلُونَ قاتلوا نفيس في لقطاعوت، فقاتلوا. الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفور O att zaka, få lämma kotiva, jag målkar. O att få lämna kotiva, jag målkar. O att Walk Vad är det شاننا وان ان تصفكم حسنه يقولوا Or Och alla min från Allah. teach them وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَا كَسَبْتَ وَيَعْفُو Om jag sårar dig från sällsynt, så är وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَوْيَ